شجوني <تصفيق> يا قيل قلوب لمى ليك حلميه رسمت قافية حبك وبرحب في عليك منيل عيش قدمعة فرح صفي شو باكتك بلموش وبالدمع رديك شو باكتك بلموش وبالدمع رد habib el zine habib hsein خذني رشاك لك من لهبه الروح وكاتب هالجسد ودموع الروح شفتها حواسلك تشركني وكروح يا ما بيه لك جابتني لك مثل وجهك يا حسين مثل وجهك يا حسين انا ويروح من شيء بلا عيون على العشاق ولا الاصباح جمر كف اشتياقي انا انا الاصباح جمر كف اشتياقي متيل حرقيت ورق قلبي احتراقي متيل خلي بخليله ولودي لاقي قلت لاقي صفيت جسمي حبيب حسين صفيت جسمي المنتج المنفذ لهذا العمل على العبيدي احبك حب وملك العالم ودنياي على قلبي العشق كتبت انا ما بنساك انت عيوني انت سوني تورجواي قلت يلعب فايس اشوفك بالماي قلت يلعب فايس اشوفك بالماي, بالماي ما فيلك واد حبيب احسيه ليك و حبيبي حسين ولك حب وفنوني ضي الوحيد ولك حب وفنوني رايح للصوتيات باداره المهندس نؤيل بغداد